من في السماوات ومن في الأرء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكثرون